book 2 72 72 لا شيء وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء مسيء يجب يلزم يجب يلزم مصيم او يجب أن ارسل المكتوب يجب ان ارسل المكتوب مصيم заплатить يجب ان ادفع للفندق يجب ان ادفع للفندق ش فيستك يجب أن تستيق مبكررا يجب أن تستيق مبكررا يجب, يجب, يجب أن تشتغل كثيرا يجب أن تشتغل كثيرا يجب أن تكون دقيقا في المواعيد يجب أن تكون دقيقا في الموااهد يجب أن يعب التنك يجب أن ي التنكة يجب أن يصلح السيارة يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يغسل السيارة يجب أن السيارة муси يجب, يجب عليها أن تتسوق يجب عليها أن تتسوق يجب عليها أن تنظف الشقة يجب عليها أن تنظف الشقة. Musi vyprat يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Musíme ísťhnąć يجب أن نذهب فوراً إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا. المدرسة. مصيما إس إهنيت يجب نذهب فورا إلى الشغل. يجب نذهب فورا إلى الشغل. مصيما إيست فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن تنتظروا الباص يجب أن تنتظروا الباص يجب أن تنتظر القطار يجب أن تنتظروا القطار موسيتيه يجب أن تنتظروا التاكسي يجب أن تنتظروا التكسي.